لبيك يا ثار الله يا يا مظلوم لبيك يا ثار الله بيك صحنا بدنا يا لك رددنا صوت المشانق صحنا صوت المشانق صحنا خليهم يسمعونا خليهم يسمعونا يا ترى الله دبئك الاخر قطره تنزبت معها ثوره كل طاغهيت خبره كل طاغهيت خبره فحسي انا مجنونه فحسي انا مجنونه دبئك يا تار الله والعمر وسنيننا نديه لك تدرينا حاضرناه ما ضينا حاضرناه ما ضينا يا ترى الله الهنا واصب خلها قد ما تشغلها وجاني تكتتلها وجاري تكتتلها لعنك يشغلونا لعنك يشغلونا ولك يا ترى الله رابح هدف عيش اجناد ابنا بمحب تكذبنا من كربل تعلمنا من كربل تعلمنا خد عملك سمانة خد عملك يا تار اللي ضيعينا على الفطره حبك بينا زيارتك حننينا زيارتك حننينا وش حد من عونه وش من عونه لبيك يا ترى الله لبيك الهندسة الصوتية علي السعيدي التوزيع عامر الطائي آداء الرادود الحسيني سيد حسين الموسوي الكلمات للشعر الحسيني ضياء العقالي المونتاج عباس الساعدي